إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة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 ولم سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيئون ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علم له الشعر وما يبغيله إنه إلا ذكر ليُعذِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مَا أَيْدِينَا أَنْعَامًا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 يطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان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 أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء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 الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.